هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ما عثى عنكم فالآن باشروا هم وابتروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتنوا السيام إلى الليل ولا تباشروا هم وأنتم عاكفون في المساجد تلك عدود الله فلا تعتدوها تنسى حدود الله فلا تقربوها تذلك يبين الله يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وحل لكم المحلل والمحرم هو الله عز وجل ولا أحد يحلل أو يحرم من دون الله عز وجل والحلال ضد الحرام وقيل الليلة الصيام يعني الليلة التي تصومن من غدها الرافه إلى نسائكم يعني بذلك الجماع ومقدماته ثم علل هذه هذا الحكم ووقف الإحراج بأنهن لباس للأزواج والأزواج لباس لهم وذلك لأن الزواج سطحه للزوجي والزوجة بتحصين الثرج وغض البصر وغير ذلك مما يترتب عليه من الستر ثم بين عز وجل أنه أحل ذلك لأنه يعلم أن أن الإنسان يختار نفسه ويختارها ومليلها لأنه الإنسان نفسي نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة فالنفس الأولى تأمره بمخالفة عمر الله ورسوله والثانية تأمره بطاعة الله ورسوله فتابع عليكم وعفى عنكم تابع عليكم ما سلف من فعلكم وعفى عنكم ما عجبه عليكم وكان الناس في أول الأمر إذا نام الإنسان قبل ساعة العشاء حرم عليه الرفة إلى امرأته إلى أن تغرب الشمس من الغد أو إذا تعشى حرم عليه الرفة إلى امرأته إلى غروب الشمس من الغد فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية رخصة لهم وتسهيل عليهم وبيّن أنه يتابع عليهم فيما فعلوا قبل التحديل وعفى عنهم فأسقط عنهم مجوب الإنساك إذا ناموا أو صلّوا العشاء ثم بيّن جلّ وعلا أنه أفاح لنا المباشر النساء وأن نبتغي ما كتب الله لنا فالمراض بالمباشر هنا ما دون الجمع وبالكزار ما كتب الله لنا المراد بها الجمع لأن المراد بقوله يبتعوا ما كتب الله لكم أي من الولد وهذا لا أحصل إلا بالجمع فأباح الله تعالى أن نباشر النساء ليلة الصيام بما دون الفرض وبالجمع وعباح أيضا الأكل والشرب فقال كنوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والخيط الأبيض براض النهار والخيط الأسود سواد الليل وقوله من الفجر أيام لوقت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أمر الله تعالى بإتمام الصيام وهو الإمساك عن المفطرات تعبد الله عز وجل من حين أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل وذلك غروب الشمس ثم نهى سبحانه وتعالى أن نباشر النساء ونحن عاك ويهد المساجد فقال ولا ويتباشرهم وهذا يشمل الجناعة وما دونه وأنتم يعني والحال أنكم عاتفون في المساجد والعكوف ووزون المسجد بالتفرق الضاعة الله عز وجل وبينا عز وجل أن هذا الذي شرعه لنا من حدوث الله ونهانا عن قربانها بل يعلم أن الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعبدوها وآثان يقول تلك حدود الله فلا تقابوها قال علماء الفرق هنا أنه إن كان الحد في المأمورات فالنهي عن الاعتذاء أي عن تعديها والخروج منها وإن كان في المنهيات فالنهي عن عن قربانهم لأن المنهي عنه منهي عن القرب منه لأن تسول له النفس أن يقع في الحرام الصبح ثم قال كذلك يبين الله آياته للناس لأنهم يتقون المثل هذا البيان يبين الله للناس آياته أي آياته الشرعية لعلهم يتقون أي لأجل أن يتقوا الله عز وجل في هذه الآية من الفوائد والأحكام إضاحة الجماع والأكل والشرب في في ليالي رمضان يقول وحل لكم ليفى الصيام وقفت إلى أن قال فالآن باشرهم وابتعوا ما اكتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبدر من خيط الأسود من الفجر ومن ثوائد هذه الآية واحتامها ما يحصل في النكاح يستفع أحد زوجان للآخر تعالى فعلهم لباس لكم وأنتم لباس لهم ومن ثوائد الآية وأحكامها إثبات علم الله عز وجل بنا في نفوسنا بقوله علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وعلم الله تعالى عام شامل للظاهر والباطن والخفي والجلي والماضي والمستقبل والحاضر كما قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا أَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فَوَائِدِ هَبِهِ الْآنَ وَحْكَمْهَا سَأْتُعَفُّ اللَّهِ تعَالَى وَحِيمِهِ حيث تابع علينا وعثى عنا حين علم ما يقع منا بالاختيار من, من نفوس ومن فائد الآية والآية وأحكامها أنه ينبغي للإنسان في جماعه أن يبتغي ما كتب الله له مال ولد ويتفرع هذه الفائدة أن من حكمة المتاح كثرة النسل لتزداد الأمة لأن بزيادة الأمة القوة والخير والاستمان الغير وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته